بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطورسين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم فلسافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين